سورة التوبة مدنية من مقاصد السورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين التفسير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هذه براءة من الله ومن رسوله وإعلان بنهاية العهود التي عهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين فسير أيها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين ولا عهد لكم بعدها ولا أمان ويقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به ويقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا وبدخول النار يوم القيامة ويشمل هذا من نقض عهدهم ومن كان عهدهم مطلقا غير مؤقت وأما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه يتم له عهده إلى مدته وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِعْلَامٌ مِنَ اللَّهِ وَإِعْلَامٌ مِن رَّسُولِهِ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَّ رَسُولَهُ بَرِيءٌ كَذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِن تُبْتُمْ أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ شِرْكِكُمْ فتوبتكم خير لكم وإن أعرضتم عن التوبة فأيطنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم وهو عذاب موجع ينتظرهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدا ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين الا الذين عهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق فاكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته ان الله يحب المتقين بامتثال اوامره ومنها الوفاء بالعهد وبالسناب نواهيه ومنها الخيانه فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فاذا انتهت الاشهر الحرم التي امنتم فيها اعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم واسروهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم فان تابوا الى الله من الشرك واقاموا الصلاه واعطوا زكاه اموالهم فقد اصبحوا اخوانكم في الاسلام فاتركوا قتالهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم اوصله إلى مكان يأمن فيه ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا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 لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحديبيه فما أقام لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداءكم وإن بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة ولا عهدا بل يسمونكم سوء العذاب يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يفون بما يقولون وأكثرهم خارجون عن طاعة الله لنقضهم العهد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن إنهم ساء ما كانوا يعملون اعتادوا واستبدلوا عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به إلى شهواتهم وأهوائهم فصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وأعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرعون الله ولا قرابة ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوة فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن تابوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين وهم إخوتكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ولا يحل لكم قتالهم فاسلامهم يعصم دماءهم وأموالهم واعراضهم ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون فهم الذين ينتفعون بها وينفعون بها غيرهم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 وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم قاتلوهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدين ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين لما لا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نقضوا عهودهم ومواثيقهم وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة إلى إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أتخافون ملاقاتهم في الحرب فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم إياهم ويدلهم بالهزيمة والأسر وينصلكم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه من النصر عليهم ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح والله عليم بصدق التائب منهم حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه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 فظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء فالابتلاء سنة من سننه ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم وأصفياء منهم يودونهم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء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 ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا ان تابوا من الشرك قبل موتهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين إنما يستحق عماره المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا وأمن بيوم القيامة وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك أجعلتم زقاية اجعل الحج الْمَسْجِدِ المسجد الحرام كمن بِاللَّهِ بالله واليوم وَجَاهَدَ وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ المشركون القائمين على سقايه الحج وعلى الْمَسْجِدِ المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به احدا وآمن بيوم القيامة وجهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أجعلتموه سواء في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقايه الحاج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 الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والانفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبدا وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ماكثين في تلك الجنان مكثا لا نهاية له ثوابا لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره واجتنب نواهيه مخلصا له الدين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 يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا اباءكم واخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم اصفياء توالونهم بافشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم إن اثروا الكفر على الايمان بالله وحده ومن يصيرهم اولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم الموده فقد عصى الله وظلم نفسه بايرادها موارد الهلاك بسبب المعصيه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وأموالٌ اقترفتموها رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قل أيها الرسول إن كان آباؤكم أيها المؤمنون وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها. وبيوتكم التي ترضون المقام فيها إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَى عَدُوِّكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي غَزَوَاتٍ كَثِيرَةٍ عَلَى قِلَّةِ عَدَدِكُمْ وَضَعْفِ عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها ثم وليتم عن أعدائكم ثارين منهزمين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فتبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم تروهم وعدب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال والسبل الدرار وذلك الجزاء الذي جوز به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به ثم <تصفيق> يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نجس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذنيمة والعادات السيئة فلا يدخل الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة تسع للهجرة وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم فيما يدبره لكم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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذل لا مقهورين وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون ان كلا من اليهود والنصارى مشركون فاليهود اشركوا بالله لما ادعوا ان عذير ابن الله والنصارى اشركوا به لما ادعوا ان المسيح عيسى ابن الله ذلك القول الذي افتروه قالوه بافواههم دون إقامة برهان عليه وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحلمون عليهم ما أحله الله لهم وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها مع الله وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشلك به شيئا فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه تنزه سبحانه وتقدس ان يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطل ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله وأن ما جاء به رسوله حق ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره واعلاءه فإن الله متمه ومظهره ومعليه وإذا أراد الله امرا بطلت إرادة غيره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم إن كثيرا من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى لياخذون أموال الناس بغير حق شرعي. فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من ثكاتها فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجع يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في نار جهنم فإذا اشتدت حرارتها وضعت على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم ويقال لهم على سبيل التوبيخ هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا الحقوق الواجبة فيها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 فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بايقاع القتال فيها وهتك حرمتها وقتل المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد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 ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة سيئة يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحلم ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا اعيانها فلا يحلون شهرا إلا حرموا مكانه شهرا فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها ومنها ما ابتدعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم ما شأنكم إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطئتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير فكيف لعاقل أن يختار ثانيا على باق وحقيرا على عظيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ان لم تخرجوا ايها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والاذلال وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين لله اذا استنفروا للجهاد نفروا ولا تضروه شيئا بمخالفتكم امره فهو غني عنكم وانتم الفقراء اليه والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ, إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 وتستجيب لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه انفروا خفافا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه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 والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف في غنيمة سهلة وسفرا لا مشقه فيه لتبعوك أيها النبي ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف. عندما ترجع إليهم قائلين لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الايمان الكاذبة والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي ايمانهم هذه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين أعف الله عنك أيها الرسول استهادك في الإذن لهم في التخلف فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها فتأذن للصادقين منهم دون الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلب منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بل شأنهم أن ينفروا متى استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعدار تمنعهم من الخروج معك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة واصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون الى الحق ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو كانوا صادقين في دعوة أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لتأهبوا له بإعداد العدة ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم ولما كان تخلف هؤلاء قد يحزن المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضررا من تخلفهم فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين من الخير أن يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم ان خرجوا معكم ما زادوكم الا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه ولا سرعوا في صفوفكم بنشر النميمه لتفريقكم وفيكم ايها المؤمنون من يستمع الى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشأ الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم لهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك وعز الله دينه وقهر أعداءه وهم كارهون لذلك لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بالكافرين وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ المنافقين من يعتبر الْمُخْتَلَقَةِ فَيَقُولُ فيقول يا رسول الله ائذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تحميني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا أنا قد في فتنة أعظم مما زعموا وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكفرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تصبك مُصِيبَةٌ يقولوا قد أَخَذْنَا أَمْرَنَا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن لتك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمة كره ذلك وحزن له وإن لتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون فأصابهم ما أصابهم من القتل والاسر ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين باستلامه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لينا لنا إلا ما كتبه الله لنا فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا واليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل ايها الرسول لهم هل تنتظرون ان يقع لنا الا النصر او الشهاده ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسلكم إذا أذن لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتنا إنا منتظرون عاقبتكم قل في طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون الصلاة إلا وهم كارهون. وما منعهم من قبول نفقاتهم الا ثلاثه امور كفرهم بالله وبرسوله وكسلهم وتثاقلهم اذا صلوا وانهم لا ينفقون اموالهم طوعا وانما ينفقونها كرها لانهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في انفاقهم فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم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 أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجأوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله انا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصرفها ومستحقيها تبرئة لرسوله فقال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 والله عليم حكيم إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنه لا يكفيهم ولا يتنبه لحالهم والمساكين الذين لا يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم وللسعات الذين يرسلهم الإمام لجمعها وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا او لضعفه الايمان ليقوى ايمانهم او لمن يدفع بها شره وتصرف في الارقاء ليعتقوا بها وللمدينين في غير اسراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وللمسافر الذي انقطعت نفقته قصف صرف الزكوات على هؤلاء فريضه من الله والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم هو من المنافقين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيقولون لما شاهدوا حلمه صلى الله عليه وسلم إنه يسمع من كل أحد ويصدقه ولا يميز بين الحق والباطل قل لهم أيها الرسول إن الرسول لا يسمع إلا الخير يصدق بالله ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم فإن بعثته رحمة لمن آمن به والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ الْمُنَافِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا يُؤْذِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِيُرْضُوكُمْ عَنْهُمْ والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماكثا فيها أبدا ذلك الهوان والذل الكبير يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر قل أيها الرسول استمروا أيها المنافقون على سخريتكم وطعنكم في الدين فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك ولَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ولَئِنْ سَأَلْتَ أَيُّهَا الرَّسُولُ الْمُنَافِقِينَ عَمَّا قَالُوا مِنَ الطَّعْنِ وَسَبْبِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ إخْبَارِ اللَّهِ لَكَ بِهَا لا كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين قل ايها الرسول ابي بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا تعتذروا بهذه الأعدال الكاذبة فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضميرونه إن نتجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله نعدد فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدن توبتهم منه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون المنافقون رجالا ونساء متفقون في أحوال النفاق وهم على النقيض من المؤمنين فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله تركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الظلام وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أبدا هي كافيتهم عقابا وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستمر كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهداء مثل الأمم المكذبة من قبلكم كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملدات الدنيا وشهواتها فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم هو في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم اولئك المتصفون بتلك الصفات الذنيمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك.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 فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتي هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية فما كان الله ليظلمهم فقد أندرتهم رسلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض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 لجمع الإيمان بينهم يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة وينهون عن المنكر وهو كل ما أبغضه الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا. ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه ويطيعون الله ويطيعون رسوله أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته إن الله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة, ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعمهم ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة هو رضوان يحله الله عليهم اكبر من ذلك كله ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشتد على الفريقين فهم أهل لذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكثرهم وأطار الكفر بعد إظهارهم الإيمان ولقد هموا بما لم يظهروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكون توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه وان يتولوا عن التوبة إلى الله يعدبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب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 هو من المنافقين من عاهد الله قائلا لئن اعطانا الله من فضله لنا تصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما الله عليه بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه, بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم وأن الله سبحانه علام الغيوب فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيره الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتهم سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب موجع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 اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم فإن طلبتها سبعين مرة فإنها على كثرتها لن تصل إلى مغفرة الله لهم لأنهم كافرون بالله ورسوله والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا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 بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحر وكانت غزوة تبوك في زمن الحر قل لهم أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو يعلمون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة البقية جزاء على ما كانوا اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا رجعك الله إلى طائفتهم منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين فإن أعادك الله أيها النبي إلى فريق من هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى فقل لهم لن تخرجوا أيها المنافقون معي في الجهاد في سبيل الله أبدا عقوبة لكم وحذرا من المفاسد المترتبة على وجودكم معي فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي أيها الرسول على أي نية من موت المنافقين ابدا ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله ومن كان كذلك لا يصلى عليه ولا يدعى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلها وما يصابون به من مصائب فيها وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا لكم مع القاعدين وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في التخلف عنك اصحاب الغنى واليسار منهم وقالوا تركنا نتخلف مع أصحاب الأعدار كالضعفاء والزنى رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضي هؤلاء المنافقون لانفسهم الذله والمهانه حين رضوا ان يتخلفوا مع اصحاب الاعذار وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء وإنما جهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم وحصول المنافع الأخروية ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هيى الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها مات فينا فيها أبدا لا يلحقهم فناء ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدنيه فلاح وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتبرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأدن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم بوعد الله سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج لأن أعدارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعدار طريق لإيقاع العقاب عليهم والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولا اسم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب ادبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع اسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون لما بين ألا طريق لعقوبة أهل الأعدار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذه فقال إنما الطريق بالعقوبة والمؤاخذه على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود ما يتجهزون به رضوا لأنفسهم الدلة والهوان بأن يبقوا مع الخوالف في البيوت وختم الله على قلوبهم فلا تتأثروا بموعظه وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَتَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يُقَدِّمُ الْمُنَفِّقُونَ الْمُتَخَلِّفُونَ عَنِ الْجِهَادِ أَعْدَارًا وَاهِيَةً لِلْمُسْلِمِينَ حِينَ عَوْدَتِهِمْ مِنَ الْجِهَادِ ويوجه الله نبيه والمؤمنين بالرد عليهم لا تعتذروا بالأعدار الكاذبة لن نصدقكم فيما أخبرتمون به منها قد أعلمنا الله شيئا مما في نفوسكم وسير الله ورسوله هل ستتوبون فيقبل الله توبتكم أو تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا الى التوبه والعمل الصالح سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعدارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبخهم فتركوهم ترك ساخط وهجروهم إنهم أنجاس خبثاء الباطن ومستقرهم الذي يأوون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ يَقْسِم هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفُونَ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ وَتَقْبَلُوا أَعْدَارَهُمْ فَلَا تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَقَدْ خالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عن من لا يرضى الله عنه الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم أحرى الجهل بالدين وحق بأن يعلم يعلموا الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطه والله عليم بأحوالهم لا يخفى عليه منها شيء حكيم في تدبيره وشرعه ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة لتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعقبه الله إن امسك ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين والله سميع لما يقولونه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 إن الله غفور رحيم هو من سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للضفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عنده بأن الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الذين بادروا اولا إلى الإيمان من المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأوطانهم إلى الله ومن الأنصار الذين نصروا نبيه صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال رضي الله عنهم فقبل طاعتهم ورضوا عنه لما اعطاهم من ثوابه العظيم وأعد لهم جنات تجري الأنهار تحت قصورها ما كثين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هو ممن هم قريبون من المدينة من سكان البادية منافقون ومن أهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق وثبتوا عليه لا تعلمهم أيها الرسول الله هو الذي يعلمهم سيعذبهم الله مرتين مرة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وقتلهم وأسلهم ومرة في الآخرة بعذاب القبر ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل من النار وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا بأعذار كاذبة مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه والجهاد في سبيله بعمل سيء يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ أيها الرسول من أموالهم زكاة تطهرهم بها من دنس المعاصي والآثام وتنمي حسناتهم بها وادع لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة والله سميع لدعائك عليم بأعمالهم ونياتهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليه وأنه يقبل الصدقات وهو غني عنها ويثيب المتصدق على صدقته وأنه سبحانه هو التواب على من تاب من عباده الرحيم بهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هو قل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من دنبهم اجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه فاتهر الله ورسوله والمؤمنون أعمالكم وسترجعون يوم القيامة إلى ربكم الذي يعلم كل شيء فيعلم ما تسرون وما تعلنون وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء إما ان يعذبهم إن لم يتوبوا إليه وإما ان يتوب عليهم إن تابوا والله عليم بما يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه وتدبيره وهؤلاء هم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن اميه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 يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ومن المنافقين أيضا أولئك الذين ابتنوا مسجدا لغير طاعة الله بل للإضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق وللتفريق بين المؤمنين وللإعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد وليحلف أن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد انهم لكذبون في دعواهم هذه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد هذه صفته لا تستجب ايها النبي لدعوه المنافقين لك للصلاه فيه فإن مسجد قباء الذي اسس اول ما اسس على التقوى اولى بان تصلي فيه من هذا المسجد الذي اسس على الكفر في مسجد قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث بالماء ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار والله يحب المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب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 والله لا يهدي القوم الظالمين أيستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه ورضوان الله بالتوسع في أعمال البر مع من بنى مسجدا للإضرار بالمسلمين وتقوية الكفر والتفريق بين المؤمنين لا يستويان أبدا فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط وهذا مثله كمثل من بنى بنيانا على شفير حفرة فتهدم وسقط فانهار به بنيانه في قعر جهنم والله لا يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارا شكا ونفاقا ثابتا في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت او القتل بالسيف والله عليم باعمال عباده حكيم فيما يحكم به من جزاء على الخير او الشر ولما بين الله فضائح المنافقين المتخلفين عن الجهاد ذكر جزاء المجاهدين في سبيله فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حق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 مع أنهم ملكه تفضلا منه بثمن غال هو الجنة حيث يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العليا فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراة كتاب موسى والإنجيل كتاب عيسى عليهما السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد أفى بعهده من الله سبحانه. فافرحوا وسروا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحا عظيما وذلك البيع هو الفلاح العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء الحاصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه الذين ذلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعته الحامدون لربهم على كل حال الصائمون المصلون الأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله أنه نعمى نهى الله عنه ورسوله الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة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 لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ طَلَبُ إِبْرَاهِيمَ الْمَغْفِرَةَ لِأَبِيهِ إِلَّا بِسَبَبِ وَعْدِهِ إِيَّاهُ لِيَطْلُبَنَّهَا لَهُ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ فَلَمَّا اتَّضَحَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ لِعَدَمِ نَفْعِ النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه وكان استغفاره له اجتهادا منه إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليحكم على قوم بالضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحرينه حكم عليهم بالضلال إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات وملك الأرض لا شريك له فيهما لا يخفى عنه فيهما خافية يحيي من شاء إحيائه ويميت من شاء إماتته وما لكم أيها الناس غير الله من ولي يتولى أموركم وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم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 لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ولقد تاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة ثم وفقهم الله للتبات والخروج إلى الغزو وتاب عليهم إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ولقد تاب الله على الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الذين خلفوا عن التوبة واخر قبول توبتهم بعد تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجرانهم وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت عليهم الأرض على ساعتها، وضاقت صدورهم بما حصل لهم من الوحشة وعلموا أن لا ملجأ لهم يلجؤون إليه إلا إلى الله وحده فرحمهم بتوفيقهم للتوبة ثم قبل توبتهم إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فلا من جات لكم الا في الصدق ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يروضوا بانفسهم عن نفسه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 إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجهاد بنفسه وليس لهم أن يشحوا بأنفسهم ويصونوها عن نفسه صلى الله عليه وسلم بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه ذلك لأنهم لا ينالهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله ولا ينزلون مكانا يثير وجودهم به غيظ الكفار ولا يصيبون من عدو قتلا أو أسرا أو غنيمة أو هزيمة إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح يقبله منهم إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ولا يبذلون مالا قليلا كان او كثيرا ولا يتجاوزون واديا الا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الاخره اجر احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا إذا ظهر عليهم عدوهم فهل خرج للجهاد فريق منهم وبقي فريق ليرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفقه في الدين بما يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم من القرآن وأحكام الشرع وينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه رجاء ان يحذروا من عذاب الله وعقابه فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من الكفار لما يسببون من خطر على المؤمنين بسبب قربهم وأمرهم كذلك أن يظهروا قوة وشدة من أجل إرهابهم ودفع شرهم والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يُسَبِّحُونَ وَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ سُورَةً عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمن المنافقين من يسأل مستهزئا ساخرا أيكم زادته هذه السورة النازلة إيمانا بما جاء به محمد فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانا إلى إيمانهم السابق وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبثا بسبب تكذيبهم بما ينزل فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه من كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله وَإِذَا مَأُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ من صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وإذا انزل الله سوره على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر احوال المنافقين نظر بعض المنافقين الى بعض قائلين هل يراكم من احد فان لم يراهم احد انصرفوا عن المجلس الا صرف الله قلوبهم عن الهدايه والخير وخذ لهم بانهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فَإِن تَوَلّوا فَقُل حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ فَهُوَ عَرَبِيٌّ مِثْلُكُمْ شَاقٌّ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكُمْ شَدِيدَةُ رَغْبَتِهِ فِي هِدَايَتِكُمْ وَالْعِنَايَةِ بكم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أيها الرسول يكفين الله الذي لا معبود بحق سواه عليه وحده اعتمد وهو سبحانه رب العرش العظيم